وبدنا نعيش الحرية الحرية الإسلامية نرفضها العلمانية وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية الحرية الإسلامية نرفضها العلمانية وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية في دمشق الأبية شام العز الفاتين رجال الحرب الوافية وبدنا نعيش الحرية ولو تضرب الذرية تبقى الغاطة الشرقية الأرض الشامية وبدنا نعيش الحرية بخر الأرض الشامية وبدنا نعيش الحرية ولو تضرب بالكيماوي وترمي الصاروخ الكاوي بشار انظامك هاوي وبدنا نعيش الحرية بشار انظامك هاوي وبدنا نعيش الحرية حلب النخوة والصمود حلب الأبطال الأوسود يا حلبي بدماءك جود وبدنا نعيش الحرية ويا حمصي شيل سلاحك وداوي الشهم جراحك رح ترجع لك أفراحك وبدنا نعيش الحرية والقصير لو طال الليل أسرجنا للحرب الخيل نصر التي يا ويلك ويل وبدنا نعيش الحرية ويا حزب الله تلغدار منا ما تأخذ هدار سنية شام الأطهار وبدنا نعيش الحرية سنية شامل الأطهار وبدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية يا حماه الثار الثار اليوم من بيد الكفار والله ما يسلم بشار وبدنا نعيش الحرية وفرسانك اذلب أبطال فرسانك اذل برجل ما ترضى عيش الإذلال وبدنا نعيش الحرية وبنشكر ما لعيونك بالدم والروح نصونك دونك لنقاتل دونك وبدنا نعيش الحرية دونك لنقاتل دونك وبدنا نعيش الحرية وما للسلة ذيقية في رجال الحامية ارهابن صيريا وبدنا نعيش الحرية وبكرا نحررها طرطوس ندحر أحفاد الماجوس رح نذبح عامي للروس وبدنا نعيش الحرية ودرعا درعا ما ذل فيها الشبيح تزلزل إضحى يا بشار الحل وبدنا نعيش الحرية الحل يا بشار الحل وبدنا نعيش الحرية بصر الحرير تهني ويلا بالنصر تغني الكتة حيا مني وبدنا نعيش الحرية الكتة حيا مني وبدنا نعيش الحرية ويا عاشق عز الثغور واللي عينك دير الزور ادعونا اللنت المنصور وبدنا نعيش الحرية وفي البكة ما لغل الأنصار في الهيجة مثل الإعصار الطاغي شبوها النار وبدنا نعيش الحرية ويرقالك سلامي أهلك من كرامي صدوا جيش النظامي وبدنا نعيش الحرية صدوا جيش النظامي و نعيش الحرية بالحسك عشاق الموت ما تخشى جيش الطاغوت أقسامه والله ما يفوت بدنا نعيش الحرية وبدنا نعيش الحرية وجاينك أرض الجولان مهما صار ومهما كان تحريرك أك صالحان و بدنا نعيش الحرية وتحريرك أجصانا حان بدنا نعيش الحرية